وَتَلََتْنَّ بَعَضَّهُم يَمَائِذِ يَمُودُ فِي بَعضي وَنُ فِخَفِي الصّورِ فَجَمَعنَّهُم جَمَّ وَرَضْ النَا جَهًاَّمَا يَومَائِذِ للِكَافِرينَ عرضا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 118. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 119. 119. وإنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذلا 111. خالدين فيها لا يبغون عنها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 119. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 110. بسم الله الرحمن الرحيم 111. ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا وَلَقَدْ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا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 114. لنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا 115. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا 117. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا 118. قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 118. وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 119. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 110. وحنانا من لدنا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 قَالَتْ إِنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وكان أمرا مقضيا